القرآن المجيد العجب أن جاء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 أصحاب وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان نوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل مكذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بلهم في لبس من خلق جديد